117. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 118. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا فَوَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ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 114. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 115. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخُضُّوا مِنْهَا أُخِذُوا فَحَاقَ بِهِمْ بِالنَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَالْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا 117. مِنَ من المجرمين منتقمون 118. ولقد آتينا موسى الكتاب فِي تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى 112. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا صَبَرُوا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 113. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 117. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 118. أولم يروا أنا نسوق الماء لِلْأَرْضِ جُزْئًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ 117. قل يوم لَا لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 118. فأعرض عنهم